بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأة وأقوى مكيلة. لك في النهار سبحا طويلا واذكر ربك وتبتل إليه تبتلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقول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 مَجِيلًا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ كَمَا فَعَصَى فِرْعَوْنُ وَسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يجعل <تصفيق> السماء منفطر به إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثه الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك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 سَعَى مِنَ الْقُرْآنِ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مرضى يقاتلون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأن من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله